كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوَّنَا تَحِينَ مَنَاصٍ وَعَجِبُوا أَنْ جَآَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ اجعل الالهه الهو واحدا ان هذا لا شيء عجاب وان طلق الملؤ منهم امشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لا شيء يراد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 أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتقُوا فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ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 أم جعل الذيينَ آمن وَعملل الصَّالحاتكَ المُفسدينين في الأرض أمن جعل المتَّقينَ كفُ الجاب كتاب آزَ النهُ إلَك مبار كل يدُّ آياته وَيتذكرأُلباب.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 وَإِنمَ دَناَ لَ مِنَ الْ المُصْطَ فَنَ الأخِياب وَذكُغْ إاعلَ والْسَ وَزَلكِفْنِ وَكُلّ مِنَ الأخياب هذا ذِكْرُ وَإَِّ للِمُتَّقينَلَحُسْنَ مَا آاب جََّ تِ عدل مُفَحتَ هُ الأباب متُتَّكئينَ فِيهَا يَدععون فيِيهاَا بِفكهَة ثَة وَشاب وَوعادَهُ قاسِاتُ الطّبِتاب هذا مَا تُعددُون اليوم الحِساب. إن هذا لَ لِزْقُنا مَا لَهُ مِن فَادَ هذا وَإِن لِطَّغينَ لَشَرْمآابَ جَهَ م يَصْلَهاَا فَبِس المهادَ هذا فَلَْذُوقُهُ حَممُ وَ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 هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَن تُمَّ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَاءِ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِيحَاءَ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ